لآن آل القرآن, القرآن. أعوذ بالله أعوذ م ن الشيطان خجيم و م ا خلقنا ا ل س م ا و ا والأرض وما ت ب ي ن ه م ا ل ع ب ي ن م ا خلقناهما إلا ب ا ل ح ق و للعلوم ك أكثرهم ن ا ي م ن إن ي و ا ل ف ص ل م ي ق ا م أجمعين ي س ل ا يغني م و ل ه ولا ش ر و ن من إلا ل ا رحم ل ه إنه هو ا ل ع ز ز ي الرحيم إن ش ج ر ة الزقوم ط ع ا ا م ل أ ث ي م م ك ا ل ه ل ي غ ل ي في ا ل ب ط و ن ح ي ه ذات مضمون ا ج ت م ا ح ي م ف و ق ر أ س ه من ع ذ النابلسي ب ا ح ا ل ع ل ي م إن ه ذ ا م ا س ل ت ن ا م ي ن جنات في ي ي م ه وعيون يلبسون من سندس س و من ت ب ر ق م ت ق ا ب ل ي ن ن كذلك و و ز ج ا ه م ب ح و ر عين ي دعويه ن ف ا فاكهة بكل غ م ر ي ن لا ي و و ق ف ي ه ا ا ل م و ت إ ل ا ج ت م ا ل أ و ل ي لا ي ذ و ق و ن ف ي ه ا ا ل م و ت إ ل ا ا ل م و س ا للعلوم ذ الاسلاميه اسماء الله م يتذكرون ف ا ر ت ل ح إ ن ه ل ف ي ل و ر م ح م ب ا ن ا